Bi didn't That you na Thank <laughs> you. گونا Mid-Million! فَلَا أُمْ هِيَا رجل و ما I فَمَن yêu ông What? مع تحيات شركة صوت الفيوم للإنتاج الفني والديني الفيوم أبشواي شارع الجمهورية المركز الرئيسي محل الشيماء للهدايا تليفون صفر ثمانية أربعة سبعة واحد صفر خمسة اثنين ثمانية صفر 1-2-3-3-2-5-6-0-1 ثلاثة ثلاثة ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته